وقال الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا ونحن من خطاياكم وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عن كانوا يفترون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 وَإِن تُكذِّبُ فَقَد كذَّبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلاَعُ الْمُبِيلٌ أَو لَم يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِّئُ اللَّهُ الْخَلْقَ مَا يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ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 فكلن أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا ومنهم من خَسَفْنَا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليضلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك نَأَيةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ أتل مَا أُوَحِيَ إلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَدِكُو اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ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 وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلى هنا وإلى واحد وإلى هنا وإلى هكم واحدون ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء إما يؤمن به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 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فعبدون كل نفس دائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار